الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشعب الأنبياء والموسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مختصف للعقيدة الأستاذ دكتور خالد من شيك حفظه الله قال المؤلف حفظه الله رابعا الإيمان بأسماء الله والصفات توحيد الأسماء والصفات أسماء الله تعالى وصفاته من الغيب الذي لا يعرفه الإنسان على وجه التفصيل الا بطريق السب لان البشر لا يحيطون بالله تعالى علما كما قال تعالى ولا يحيطون به علما والكلام في الصفات فوع عن الكلام في الذات فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بالنظر في اسماء الله وصفاته ومعرفته على التفصيل اثباتا ونفيا ومن فعل شيئا من ذلك فقد اخطا وحاد عن الصراط المستقيم فيجب على العبد أن يقف عند كلام الله وكلام رسوله فيؤمن بجميع ما ثبت في النصوص الشوعية من اسماء الله وصفاته وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مازلنا مع كتاب مختصر في العقيده الاستاذ الدكتور خالد بن شيك حفظه الله تبارك وتعالى الرابع رابعا الايمان باسماء الله وصفاته اولا كانت هي الايمان بوجود الله تبارك وتعالى والثاني الايمان بربوبيته والثالث الايمان بالوهيته الرابع الايمان باسماء وصفاته وهذا الكلام كله الان في الركن الاول من اركان الايمان وهو الايمان بالله وصييتنا باقي أركان الإيمان. معذلنا في الركن الأول وهو ركن الإيمان بالله تبارك وتعالى وجعله على أربعة اقسام الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الآن القسم الرابع هو الإيمان بأسمائه وصفاته. الله جل وعلا غيب بالنسبة لنا سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته غيب بالنسبة لنا. ونحن نؤمن أن لله أسماء وصفات سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه جل وعلا فنصدقه في كل ما يقول وما يقول عنه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنثبت له ما أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وكما أن لله ذاتا سبحانه فله صفات والذي ليس له صفات هو الشيء العدم المعدوم لكن كل شيء موجود لا بد أن تكون له صفات يعني الآن هذا الكرسي له صفات في وزنه وحجمه ولونه ونوعه وغير ذلك من الأمور أنت الإنسان لك صفات لا يوجد شيء ليس له صفات ولذلك لما تكلم بعضهم أن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا أمام ولا خلف قال شخص سنة لو قيل لهم صفوا لنا العدم لما وجدوا احسن من هذا الوصف فالله ليس بعدم سبحانه وتعالى فنثبت لله جل وعلا كل ما ثبت له من الصفات وننفي عنه كل ما نفي عنه من الصفات والأصل التوقيف نعم عندنا أصل عام وهو أن الله له صفات الكمال والله ممتنع عن صفات النقص هذا أصل عام لكن عندما نأتي للتفصيل فلا نثبت ولا ننفي إلا بحسب ما جاء به النص نعم. طريقه اهل السنه في اسماء الله وصفاته يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط رئيسيه الاولى طريقتهم في الاثبات وهي اثبات ما اثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحويف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فيؤمنون بان جميع ما ثبت في النصوص الشوعية من صفات الله تعالى انها صفات حقيقيه تليق بجلاله تليق بجلالة الله تعالى وأنها لا تماثل صفات المخلوقين ويؤمنون كذلك بجميع أسماء الله الثابتة في النصوص الشرعيه نعم أول شيء الاثبات وهم أنهم يؤمنون بالصفات التي ذكرها الله لنفسه سبحانه وتعالى وكذلك الأسماء فكل ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه او ما اثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فيثبتون هذا كله لله سبحانه وتعالى مع عقيدتهم أنه لا يشبهه شيء لان الله جل وعلا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى هو السميع البصير فيثبتون لله جميع ما أثبت بنفسه وانه اعلم بنفسه سبحانه وتعالى فاذا قال عن نفسه انه سميع انه بصير انه عليم انه حكيم انه قدير فنقول كذلك هو كما قال الله سبحانه وتعالى فنثبت له جميع ما أثبت لنفسه جل في علاه نعم الثانية طريقتهم في النف وهي نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان وسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص مع اعتقادهم ثبوت كمال ضد الصفاء الصفة المنفية عنه جل وعلا إذا تبين هذا فمما نفى الله عن نفسه الظلم والمواد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده له تعالى وهو العدل ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء والمواد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة وهكذا بقية ما نفاه الله تعالى عن نفسه نعم قد يكون أحيانا الله جل وعلا ينفي عن نفسه بعض الصفات سبحانه. كما يقول الله وما الله بغافل عما تعمل مثلا ويقول الله تعالى أمام السنة من لغوب أو يقول لم يلد ولم يولد مثلا طيب أو يقول لا تاخذه سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحد هذا كله نفي نفى عن نفسه النقص سبحانه وتعالى فننفي عنه فنقول الله لا يظلم والله لا يتعب والله لا ينسى والله لا لم يلد والله لم يولد فننفي عنه ما عن نفسه لكن هذا لا يكفي بل لابد من اثبات ضده لان هذا هو المقصود فعندما يقول لك الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك احدا لكمال عدله وما مسنا من لغوب لكمال قوته لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال قيوميته و وما الله بغافل لكمال علمه وهكذا فعندما تنفي عن الله سبحانه وتعالى تثبت ضدها مباشرة بل تثبت كمالا ضدي لم يلد ولم يولد كمال الوحدانية لله سبحانه وتعالى فالنفي لا يكون نفيا فقط وإنما لاثبات كمال ضدي فمثلا الآن هذا الكرسي الآن لو قال لك شخص يا اخي هذا الكرسي احسن من كثير من الناس كرسي ليش قال لا يظلم صحيح كلامه لا يظلم او يظلم ها؟ لا يظلم لكن عندما تقول لا يظلم هذا اثبت له العدل هل يعدل والله لا اذا ليس كل نفي يكون مدح لا يظلم ولا يعدل لا يظلم ولا يعدل لكن عندما تقول الله لا يظلم لابد ان تقول الله يعدل كمال العدل لك. فالنفي وحده ليس مدحا وانما يكون النفي مدحا اذا اثبت كمال ضده إذا أثبت كمال ضده هنا يكون النفي مدحن وهكذا مع الله جل وعلا فنفي الصفات عند الله جل وعلا إنما تنفي لتثبت كمال الضد لله تبارك وتعالى نعم What wow. happened إذا قلنا ما اثبته الله لنفسه نثبته ما نفاه عن نفسه ننفيه ونثبت كمال ضده كمال ضده هناك أشياء لم يثبتها الله جل وعلا ولم ينفيها يعني كلمات مبتدعه كلمات مبتدعه فهذه الإنسان لا يتعجل في نفيها ولا في إثباتها لانها تحتمل حقا باطلا لذلك هذه يسن فيها الاستفصال قال ماذا تريد بهذا الكلام فمثلا بعضهم يقول هل الله جسم او ليس بجسم تقول مثلا الله ليس بجسم سبحانه وتعالى يقول لا ليس بجسم يعني غير موجود تقول لا الله موجود انت تقول ليس بجسم لا نقول موجود سبحانه وتعالى ليس بجسم كالأجسام فيقول ثاني يقول الله جسم اه جسم يعني مثل اجسامنا لا ليس مثل اجسام انت تقول جسم فالكلمه تحتمل حقا تحتمل حقا وباطن لذا اذا جاك انسان قال لك هل الله جسم أو ليس بجسم تقول له ماذا تريد بكلمة جسم هل تريد أنه جسم كاجسامنا ليس بجسم سبحان الله وهل تريد جسم أنه موجود له ذات وصفات نعم له ذات وصفات سبحانه وتعالى فماذا تريد بكلمة جسم؟ وكذا الحيز والجهة. إذا قال الله في جهة أو ليس في جهة، تقول له ماذا تريد بالجهة؟ إذا رب جهة تحيط به، الله ليس في جهة. سبحان الله ما يحيط به هو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. فعندما تقول الله في جهة يعني الجهة تحيط به لا الله ليس في جهة. إذا قال إذا الله ليس فوق، تقول ليس في جهة. نقول لا الله فوق سماواته سبحانه وتعالى. إذن هنا لا بد ان ماذا تريد بالجهه ان اراد بالجهه أن الله في العلو نقول نعم الله في جهه العلو سبحانه وتعالى إذا اراد جهه جهه تحيط بالله نقول الله ليس في جهه وهكذا الحيز ان الله في حيز يعني الله في مكان نقول نعم الله في مكان إذا قال المكان يحيط به نقول لا الله ليس بحيز لا يحوزه شيء بل هو يحوز كل شيء سبحانه وتعالى فمثل هذه الكلمات كلمات مبتدعه حيز وجهه ومكان وجسم وغيرها هذه الكلمات لا بد أن يستفصل فيها من المتكلم ماذا تريد بهذه إن أراد حقا قبلناه وإن أراد باطلا وجدناه والأصل عدم استخدام أمثال هذه الكلمات لأنها تحتمل حقا وباطلا نعم صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين صفات ذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزه والحكمه والعلو والعظمه ومنها الصفات الخدويه كالوجه واليدين والعينين وصفات فعلية وهي التي تتعلق بما فيئته ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها كالاستواء على العرض والنزول إلى سماء الدنيا وقد تكون صفه ال وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتباره كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمة وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن ادراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة الصفات الصبوية هي التي مسمها بالنسبة لنا أبعاظ وأجزاء مثل اليد والوجه نعم صفات الله تبارك وتعالى كما قال المؤلف حفظ الله تعالى إما أن تكون صفات ذاتية وإما أن تكون صفات فعلية والخبرية هي صفات ذاتية كتدخل تدخل صفات ذاتية الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى لا تزول ولا تنقص ولا تزيد وهي ثابتة لله أبدا سبحانه وتعالى بينما الصفات الفعليه تاتي إذا جاءت اسبابها واذا قالوا متعلقه بالمشيئه متعلقه بالمشيئة قد تزيد وقد تنقص وقد تزيد وقد تنقص الصفات الفعليه بحسب اراده الله تبارك وتعالى فمثلا من صفات الله الذاتية العلم الله عليم سبحانه لكن العلم هذا لا يتغير لا يمكن اليوم عليم غدا مو عليم لا يمكن اليوم عليم غدا زاد علمه او نقص علمه لا يمكن ابدا لأن العلم صفه ذاتيه الله تبارك وتعالى القدير كذلك صفة ذاتية لا تزيد ولا تنقص ولا يمكن يكون يوم قدير يوم غير قدير أو يوم تزيد قدرته يوم تقل قدرته لا يمكن ابدا كذلك العلم القدرة العظمة الكبرياء طيب هذه كلها صفات ذاتية لله تبارك وتعالى العلو السمع البصر هذه صفات ذاتية وكذلك صفات الخبرية الوجه اليدين القدمين مثبتها لا تبارك ما في يوم عنده وجه يوم ما عنده وجه يوم له يدان يوم يد واحدة يوم له قدمان يوم له قدم أو ليست له قدم ما في لأن هذه الصفات ذاتية لا تتغير ولا تزول ولا تزيد ولا تنقص واضح أما الصفات الفعلية فهي المتعلقه بالمشيئة إذا شاء جاءت إذا شاء ما جاءت إذا جاءت أسبابها جاءت إذا لم تأتي أسبابها لم تأتي قد تزيد قد تنقص حسب الأسباب مثل صفة الغضب مثلا الله تبارك وتعالى ليس دائما يغضب وإنما يغضب إذا جاءت أسباب الغضب يعني أنت تفعل شيئا يحبه الله يغضب أو يفرح يفرح سبحانه وتعالى متى يغضب إذا فعل الإنسان شيئا يغضبه والغضب هذا قد يزيد بحسب المعصية طيب وقد يقل بحسب معصوي ذلك في الحديث المشهور حديث الشفاعة عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى ابراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم السلام جميعا ماذا يقولون جميعا يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله لكن هذا لا يمكن أن يقال في السمع والبصر والعلم والقدرة والعظمة لا يمكن أن الله علم اليوم علما يعلم قبله مثله لا يمكن أن يقال أن الله قدر اليوم قدر لم يقدر قبلها مثلها لا يمكن أن يقال أن الله صار عظيما اليوم لم يكن عظيما قبله لماذا هالسفاداتية أما الفعلية الفعليه جاءت أسبابها يعني إنسان متى يحبه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله جل في هذه القدس وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه اذا متى جاءت المحبة لما فعل الأشياء التي يحبها الله، فهذه الصفه يسمونها إيش؟ فعلية تأتي إذا جات أسبابها متعلقة بالمشيئة. متى ينزل الله؟ ينزل الله السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. صفة إذن فعلية. الاستواء الأصل في النصية فعلية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. إذن الاستواء لأن العرش اصلا مخلوق. فالله متى استوى على العرش؟ بعد أن خلقه ثم خلق السماوات ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى فهي صفه ايش فعلية بعض الصفات كما قال المؤلف حمد الله تعالى يعني تكون ذاتية فعلية من جهتين مثل صفة الكلام أصل الكلام صفة ذاتية لله توريح يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى فهي صفة ذاتية لله تمارج. لكن أحد الكلام لا تكلم أول شيء بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن طيب متى تكلم بالقرآن بعدما خلق محمدا وبعدما أنزلوا له وهكذا فهذه الصفات تسمونها ايش يعني صفة فعلية لأحد الكلام أحد الكلام صفة فعلية الآن تكلم بهذا الكلام مثل الكلام الذي سيتكلمه الله يوم القيامة مثلا لم يتكلمه بعد متى سيتكلمه يوم القيامة لكن أصل صفة الكمال الكلام صفات ذاتية الله يتكلم بما شاء متى شاء ما نقدر نقول ما كان يقدر يتكلم لا يقدر يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى لكن أفراد الكلام هو الفعلي هذا صفات فعلية فإذن صفات الله تبارك وتعالى الذاتية لا تزيد لا تنقص لا تذهب لا تجي دائما ثابتة فالصفات ذاتية قلنا مثالها العظمة الكبرياء العزة القدرة العلم، السمع البصر، العلوم، هذه استفادة الله دائما موجودة. صفات فعلية الغضب، الرضا، لقد رضي الله المؤمن إذا يبايعونك تحت الشجرة. اذا متى رضي؟ لما بايعوا. فيسمون الصفات فعلية إذا جاءت أسبابها جاءت. الرضا، الغضب، الكراه، المحبة، البغض، النزول، الكلام، فيسمون الصفات فعلية تأتي إذا جاءت أسبابها نعم. يلزم في إثبات صفات التفلي عن ما يلي التحريف وهو صوف اللفظ عن المعنى المتبادر منه بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى, الله إلى القوة أو النعمة وتحريف معنى الاستواء إلى الاستيلاء وتحريف معنى الضحك إلى الثواب وغير ذلك التعطيل وهو انكار ما يجب لله من الأسماء والصفات أو انكار بعضها هو نوع تعطيل كلي كتعطيل جهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات وتعطيل جزء كتعطيل الأشعوية الذين ينكرون بعض الصفات ويؤولونها ويذبكون بعض الصفات التكييف وهو حكاية كيفية الصفات كقول القائل كيفية يد الله كذا وكذا وكيفية نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا وقد يقتون بالكيف تمثيل فيقول مثلا نزول, نزول الله تعالى كيفيته كنزول المطر تعالى الله عن ذلك فيجمع بين التكييف والتمثيل ومعنى التمثيل إثبات مثيل للشيء كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان تعالى الله عن ذلك نعم. الإنسان إذا أراد أن يثبت الصفات لله تبارك وتعالى يحذر من هذه الأمور الأربع وإذاك دائما أهل العلم يقول من غير تحريف ولا تكيف ولا تعطيل ولا تمثيل يعني لا يعطل لا يحرف لا يكيف لا يمثل وإنما يثبتها دون هذه الأمور الاربعه التحريف تحريف صفات الله تبارك وتعالى إما أن يكون تحريفه لفظيا وإما أن يكون تحريفه معنويا تحريف اللفظي يغير اللفظ يغير اللفظ هذا تحريف لفظي يعني كما يذكرون عن احد الجهميه هم تابعوا الجهم بن صفوان انه جاء لي ابي عمرو بن العلاء احد القراء المشهورين اكبر القراء سنا ابو عمرو بن العلاء من القراء القران السبع المعروفين جاءه احد فقال له كيف تقرا وكلم الله موسى تكليمه كيف تقراها؟ قال اقراها كما قراتها وكلم الله موسى تكلم عندما تقول كلم الله من المتكلم؟ الله جل وعلا الله هو المتكلم رأى وذاك جاءت لفظ الجلاله مرفوعه وكلم الله موسى تكلم قال هكذا نقراها لكن هذا الجهني عنده ان الله لا يتكلم هم لا يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى فقال له هل قرأتها وكلم الله يعني تجد قراءة ثانية مثلا كلم الله عسى سيره موسى هو المتكلم والله هو الذي وجهه لك لأنهم لا يثبثون الكامل لله تبارك وتعالى فقال هل قرأتها وكلم الله موسى تكليما فيكون موسى هو الفاعل فقال له هب أني فعلت ذلك لو فرضنا في قراءة ما في قراءة وكلم الله وإنما كلم الله قال هب أني فعلت ذلك فما تفعل بقول الله تبارك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه واضح جدا هذه أن المتكلم من؟ الله كلمه ربه يقوم فقال هذا الرجل لأبي عمرى وددت لو مسحتها من المصحف هذه يعني زبدة المشكلة أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون فعقيدتهم مبنيه على الدليل أي دليل تكون عقيدته مبنيه عليه فما في عندهم عقيدة إلا وقبلها الدليل موجود بينما أهل البدعاء يعتقدون ثم يبحثون عن الأدلة التي تؤيد عقيدته ولذلك صار يبحث يقول ما تلقى قراءة وكلم الله مستكذب وحسن توافق عقيدته لأن عقيدته قبل الدليل وذاك لما جاءت الآية الثانية وكلمه ربه تضاد عقيدته وقال وددت لو مسحتها من المصحف فهذا يسمى تحريف لفظي يغير اللفظ الفتحه يسويها ضمه طيب او الضمة يسويها فتحة يعني اساس انها تغيير لفظي ومنه تحريف بني اسرائيل لما قال الله تبارك وتعالى ويقولنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه حطه ينحط عنا ذنوبنا سامحنا اغفر لنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا يزحفون على استاهم الله قال دخلوا سجد ادخلوا يحفون على مقعدتهم عناد وقالوا حنطة والله قال لهم حطة يعني حط عنا ذنوبنا وقالوا حنطة وفي رواية قالوا حنطة حبة في شعرة من كثر عنادهم لموسى شوفوا شو موسى تعبوا إياهم صلى الله عليه وسلم فقالوا حنطة حبة في شعرة هذا التحريف ايش تحريف لفظي غيروا الكلام الذي امروا به أما التحريف المعنوي غير اللفظي مثل الله تبارك يقول ثم استوى على العرش والاستواء في لغه العرب هو العلو والصعود طيب الله تعالى يقول خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى قالوا استوى هنا معناها استولى هذا تحريف المعنى من يقول استوى معناه استولى استوى معناها على وتاتي معناه نضج وتاتي معناه تساوى لكن لا تأتي معنى استولى ابدا طيب فالمهم انه يقول هنا استوى بمعنى استولى هذا تحريف معنوي هذا تحريف معنوي الحالة الثانية غير التحريف اللي هو التعطيل، التعطيل هو أن يقول لا نثبت الكلمة كما هي لكن ما نعرف معناها طيب الله سبحانه وتعالى طبعا باللسان عربي مبين إن انزلنا قرآنا عربياً مو معقول الله تبارك وتعالى يخاطبنا بلغة لا نفهمها ثم يقول لنا بلسان عربي مبين يقول فصلناه تفصيلا لا يمكن هذا الأمر فهؤلاء المعطل يقولون لا نفهم مراد الله تبارك وتعالى فينفون الفهم يقول لا نفهم مراد الله تحتمل كذا وتحتمل كذا وهذا تعطيل لصفات الله تبارك وتعالى النوع الثالث الذي يحذر منه هو التكييف التكييف هو اجابه عن سؤال كيف تكييف اجابه سؤال كيف يعني يقول لي صفات لا فيكيفونها يكيف يجعلها كيفيه معينه يجعلها كيفيه يقول اهل العلم اي شيء لا تعلم كيفيته إلا بواحد من ثلاث لا تعرف كيفيته الا بواحد من ثلاث غيرها لا تعرف كيفية أي شيء لا يمكن أن تعرف اي شيء إلا بواحد من ثلاث مثلا سؤالك شو اسمك عبد الرحمن عبد الرحمن صف لي بيتي بيتي يعني وصف لي أحمر درك أنت دي بيتي؟ What's the ها؟ يمكن it? يمكن It could be a door It could be a yellow You can't change Okay, so it's not possible to say في المكان الفلاني only if كذا وشافه it But يقدر يوصفه ولا ما يقدر؟ لماذا؟ راه إذا لا يمكن ان يصف اي شيء او يعرف كيفيه أي شيء الا اذا راه او راى مثيله او راى مثيله يعني راه مثل بيوت الحكومة مثلا متشابهه مثلا تقول لي شو بيتكم او تعرف بيوت مثلا العارضية بيوت يسمونها الدخل المحدود بالعرضيه كان البيت هناك الدخل المحدود استوعب صوره البيت ولا لا اذا شايف بيوت الدخل المحدود او هو بيت من الدخل المحدود عرف صوره البيت عارف صورة البيت تقريبا مكوناته دورين ثلاثه ادوار كم غرفه فيه ليش عارف في بيوت الدخل المحدود مثلا زين او راى مثيلا قال شفت البيت هذا قال قال اخو بيتي انا مسوي بيتي عليه بالضبط هنا عرفه ولا ما عرفه اذا اما ان يراه او يرى مثيله او يصفه له وصفا دقيقا اقول بيتي ذاك انتم تشوفون مرات مثلا لما احد يوصف حق واحد بيته مثلا يقول شارع كذا كذا تلقى بيت دورين وجهه شمال عندنا خلطين بابه أسود درايش مربعة دريشتين في الواجهة الحجر أردني واضح له لا فمن يقول ايه بس هذا البيت بناء على شنو الوصف اللي يوصف له لكن ما يبي له يعطيه وصف غير زين. يقول بيت دور أرضي بس لونه لون أبيض هو بيته لونه بني يقول وجه شمال هو بيته وجه جنوب ما يبيه له <تصفيق> يبيه فإذا لا بد يكون وصف من صادق انسان صادق إذا لا تعرف كيفية أي شيء إلا برؤيته أو رؤية مثيله أو شبيهه أو باخبار الصادق عنه أما غير هذا لا تعرف كيفية أي شيء الله جل وعلا هل رأيناه ما رأيناه هل له مثيل ليس رأينا. هل قال لنا كيفية صفاته لم يقل له. انما قال أنا أسمع أنا أبصر أنا قدير أنا عظيم أنا كذا ما بين لنا كيفية الصفات ذلك لا نكيفها لم نرها ليس لها مثيل لم يخبرنا فهنذا قال بلا تكييف. أما التمثيل فالتمثيل هو التشفيق قريباً تقريبا شيء واحد التمثيل يقول الله له يد مثل هذه اليد له وجه مثل هذا الوجه له استواء مثل هذا الاستواء هذا تمثيل المهم أن التحريفة والتعطيلة والتكيفة والتمثيل كله ممنوع عن الله تبارك وتعالى من الأدب مع الله جل وعلا أن لا نتكلم بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول الله تبارك وتعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم فالإنسان في مثل هذه يتوقف نقول نثبت لله الصفات ولها كيفية لكن نحن نجهلها لكن لما تقول أنا ما أعرف كيفية بيتي ما تعرف كيفية بيتي يعني ما عندك بيت لا عندي بيت أنت ما تعرف كيفية بيتي. يعني مو كونك انك ما تعرف كيفية بيتي مع انت ما عندي بيت لأ عندي أثبت ما صفات الله تبارك وتعالى كنا ما نعرف كيفية صفات ما يعني هذا أن ليس لها كيفية لكن لكن نحن نجهلها نحن نجهل لأن الله غيب سبحانه وتعالى نثبت له ما أثبت قال أنا سميع قل أنت سميع قال أنا بصير قلنا انت بصير قال أنا عظيم قلنا انت عظيم قال أنا مستوي على العرش قلنا أنت مستوي على العرش واضح ولا لا؟ فنثبت له كل ما أثبت لنفسي فعندنا قال يقول طيب كيف يستوى نقول لا ندري شلون ما تدري ما اخبرنا ولا تقف ما ليسك ما احنا نتوقف عن هذه نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد سؤال يقول حكم عدم القيام لصلاة النافلة مع القدرة يجوز لكن نصف الأجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في النافلة أما في الفريضة فلا يجوز الصلاة قاعدا إلا لعذر إذا لم يستطع يقول نحن نصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا أما النافلة فيجوز أن يصلي وهو جالس ولو بدون عذر لكن بشرط إذا صلى وهو جالس بدون عذر ما يركع وهو جالس لازم يقف الركوع يقف ليركع ثم الركوع لا بد يكون عن قيام لأن الركوع لا يسقط الذي يسقط ماذا القيام هذا نتكلم عنه مع القدرة قادر انه يقوم بس يقول عيزان بصلي وانا جالس صلوا وانت جالس نافلة بس الركوع لازم تقوم وتركع ما يصير تركع وانت جالس هذا ليس بركوع ليس... ما ركع هذا نعم ما حكم لو وصل المقيم لو صلى المقيم النافلة في السيارة ما يجوز النافلة لا تصلى على الراحلة سواء السيارة او الدابة أو الطيارة أو الباخرة او غيرها إلا المسافر فقط أما المقيم لابد أن يصلي النافلة يعني طبعا على الراحلة حيثما توجهت به طيب أو النافلة في السيارة وهو جالس بدون ركوع ولا سجود له الإيماء فقط هذا فقط نافلة السفر نافلة السفر لأن الإنسان يقول لا تعطلني عن السفر أنا انا بسافر ودي أقوم الليل لكن إذا بقوم الليل مع تشنو راح أتوقف عن السفر. حتى وصل لك قال لي سافر السفر ولا تخلي قيام الليل قال طيب بس أنا وجهتي غير القبلة نقول صلي إلى غير القبلة طيب ما اقدر أركع أو أسجد. صلي بدون الكعب من على الراحلة ما يضر هذا إذا كان في السفر أما في الإقامة فلا يجوز يعني واحد مثلا يصلي سنة المغرب مثلا هو بالسيارة ما يجوز ما يجوز يوقفه صلي سنة المغرب أو تروح عليه من بباب أولى طبعا هل يجوز أن يحج شخص عمن لم يحج أو يجب أن يكون من أهله أو لا يلزم لا لا يلزم لا يجب أن يكون من أهله أي, أي, أي إنسان يحج عن أي إنسان جائز لكن اشترط كثير من أهل العلم أن يكون حج عن نفسه يعني لا يحج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لبيك اللهم عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبر قال أخو لي لم يحج قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر ما فالإنسان لا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه أولا ثم له بعد أن يحج عن إنسان كان من أهله أو من غير أهله ما يضر إن شاء الله تعالى سلم انكروا اسم الرحمن في قال لا نعرف الرحمن ما نعرف الرحمن ياماما قالوا اليوم سيلمه كان يسمي نفسه الرحمن ياماما قال لا نعرف الرحمن اكتب بسمك اللهم ما يعرفون اسم الرحمن لا لا يقول ما نعرفه الرحمن انت تقول اسم الرحمن لا نعرفه بس اللهم اكتب بسمك اللهم كما كان يكتب اباؤك هكذا قالوا له والله اعلم صلى الله عليه محمد جزاكم الله خير